فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَرْحَافٍ كُلُّ سَمَاءٍ ۚ أَنغُرَانَ وَزَجَّى السماء الدنيا بمصابيح وحفو ذلك تقدير العزيز العليم فإن فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادي وثمود إذ جاء أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَهُ الشَّأْنُ رَبُّنَا لَا نَظْلِمُ أَحَدًا فَإِن ما أرسلت بهم كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغيرا حق وقالوا أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صلصرا في أيام وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَمَلْئُهُ لَا يُصَرَّفُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَمُونَ حَتَّى إِذَا مَا